بيناتنا في حب غالي كتير وايام حلوه وليل ومشاوير والبين قلبين, قلبين, قلبين, قلبين قلب امي و بيي قلبين م ا ب ي ت ع و ض و البين ك البين ن و ا بها ا لوين ب ي ن ل رايح ياعمر يا بكير يا, يا يا يا عمر بكير